بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا تبرجت واليوم الموعود واشيعن ومشجون الَّذِينَ أَصَابُوا الْأَخْدُودَ أَنَّ مَا رِذَا فِي وَقُودٍ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا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 فَتَنُوهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَن لَّمْ يَسْتَوِ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي من تَحْكِمُهَا الْأَنْهَارُ لَكِنْ ثَوْجٌ كَبِيرٌ إِنَّ بَقَاءَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَالَّذِي هو يُبْدَئُ وَيُعِيدُ وَجْهُهُ مِنَ الْعَرْشِ مَجِيدٌ سَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُونِ يُذِكِّرُ وَيَذُمُّ بَلِ الذين كفروا في تكذيب والله من ولاقهم مفنين بل هو